وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْذِرُوا إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ وَ ونَفَعَوْا إِنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَدَاءُ الْمُحْسِنِينَ 115. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحذبوا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 111. إن الله لا يحب المعتدين 112. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو إيمانكم ولا في بما عقدتم الأيمان، فكفّرته إقطاع عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو فسّوتهم أو تحرير رقبة.